عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف آياتهُ ثم فصّلت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 يُنَثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وعشوا على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا ليقولن عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يهبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا ها منه انه ليس كفور ولا ان اذقناه نعما ابعد ضر انستوا ليقولن ليقولن ذهبت وارث اولائك لهم مغفرة واجر كبير فلعل لك بعض ما نوحى أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر زور مثلي يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ وَأَنَّ إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ